وبقي أن نستنتج النتائج من هذه المقدمات. إنه إذا كانت كل إرادة هي إرادة تغيير إذن فليس السؤال هو هل الإرادة التي أطلقت الشعب يوم انتصاره هي إرادة تغيير؟ أو إرادة شيء آخر؟ بل السؤال هو ما دامت الإرادة التي أطلقت الشعب يوم انتصاره هي بالضرورة إرادة عمل وتغيير؟ لأن العمل هو معنى الإرادة كما قدمنا، فما الذي نغيره؟ وما الهدف الذي من أجل تحقيقه نغير ما نغيره؟ إن القائمة لتطول بناء ألف فرسخ إذا نحن أخذنا نعد التفصيلات الجزئية التي يراد تغييرها كأن تحصر الأفراد الذين يراد لهم أن يصحوا بعد مرض وأن يعلموا بعد جهل وأن يطعموا بعد جوع وأن يكتسوا بعد عري وكأن نحصر الطرق التي يراد لها أن ترصف والحشرات التي لا بد لها أن تبادى والأرض التي لابد لها أن تزرع، والمصانع التي لابد أن تقام. تلك تفصيلات جزئية تعد بألوف الألوف، لكنها تندرج كلها تحت مبادئ محدودة العدد، ثم تندرج هذه المبادئ بدورها تحت ما يسمى بالقيم أو المعايير التي عليها يقاس ما نريده وما لا نريده لحياتنا الجديدة، فإذا أنت غيرت ما لدى القوم من معايير وقيم تغير لهم بالتالي وجه الحياة بأسرها، ولا تكون إرادة التغيير قد نالت من حياتنا قيد أنملة إذا نحن لم نوحد في أذهننا توحيداً تاماً بين العام والخاص. فتلك من أولى القيم التي لا بد من بثها في النفوس وترسيخها في الأذهن. فنحن بما ورثناه من تقليد اجتماعي أحرص ما نكون على الملك الخاص وأشد ما نكون إهمالاً للملك العام. فالفرق في أنظارنا بعيد بين العناية الواجبة بالابن والعناية الواجبة بالمواطن البعيد. بين العناية بتنظيف الدار من الداخل والعناية بتنظيف الطرق، الفرق في أنظارنا بعيد بين المال نملكه، والمال تملكه الدولة وللجميع، بين العيادة الخاصة يديرها الطبيب الذي يستغلها، والمستشفى العام يديره الطبيب نفسه ولكنه يديره باسم الدولة.